BOOK 2 57. Szabatun wa khemszun Az orvosnál Rind a tabib Rind el tabib Van egy megbeszélt időpontom az orvosnál عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. These are girls. One الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. What's he like? مسمو حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ كيرم هيت. يون هيت اهواروترنباً تفضل اجلس في غرفة الانتظار تفضل اجلس في غرفة الانتظار از ارواس نم الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا كل تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ مت تهتك أنيرت مبن شجيتهاك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ بانك فايد الماي. هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ هل فاي؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ مندك فاي أو هاتام. أشعر دائماً, بألام أشعر دائماً بألم في الظهر. أشعر دائماً في <تصفيق> الظهر. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في اغلب الأوقات. نيها فاي نيسوكوت أو أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. كيرم، تجِع سبادا، أَفَلْشُوْتَشْتِيْت. من فضلك، اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك، اكشف النصف العلوي من جسمك. كيرم Feküdjön a heverőre. fadlik Temedded alaszarír? min fadlik. temedded ala elszerír. A bérnyomása rendben van. Bartoddam, temem. Dart el temem. Adok önnek egy injekciót. Atéke Ibrahakna. Aték Ibra. Adok önnek tablettákat. Atéke Hububub. Aték Hububub. Adok önnek egy receptet a gyógyszertár részére. Atéke Wasza Tabib Liszajdalija. Atéke Wasza. طبية للصيدلية.